عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيده يعني صوته خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لاضأت ما بينهما لاضأت ما بينهما ولا ملأت هريها ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ما ضيتو ودربي شديد الصعاب ضيئته بعزمك اساد غضاض مضيئتم وعيش قل منايا بقايا بشوقي دليل لدار و دنیا لذای ذهولی و سیلو ملاذ ذاتها بنسکابی هجرت نعیما و عیش رغیدا هجرت الهوانا و يا سرابي فما العيش إن لم نناجي المنايا ونعمل سيوف الفدا في الرقاب وما العيش إن لم نصن بدمانا حمانا دن لدن يا ونحن سنبل بجوف التراب امام سيغد العزيز ذليذ الذين اللئيم غدا في السحاب ذَنب قبيح رغيش رغيش يا رتشف العذاب سكا سلعذا سلح تمت الرأس ذل وفي اليد سيف شديد الضرا وحتى متى نغمد السيف جبناً ويبقى الذليل مهيب الجنابي فنرجو من الكفر نصراً وعزاً وناس وَغَدًا وغدا لدافع المصاب أترجون عطفا من الكفر كلا وهل تنعم الشات وسط سُورُ الْجِهَادِ وَقَادِي فَمَنْ نَصْرُ إِلَّا بِزَحْفٍ فِي الرِّكَابِ رَفُونِي مَرَّ الْمَعَانِي كَئِزَنِ وَسُرُوعًا عَلَى الْكَوْنِ نسل الكلاب ولا ترهب الموت وانضو سراعا إلى الخلد تلقى جميل المآب فبئست حياة تقر الهوانا نعم الممات بظل الحراب فبئست حيات تقير الهوان ونعم الممات بظل الحراب فبئست حيات تقر الهوان و الممات بظل الحراب فبیست حیات تقر الهوان و